السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهريه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقوقاته ولا تمنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ججالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطفع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إمراهيم وعلى آل إمراهيم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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يبعد أهلا ومرحبا بكم في القراءات الكريمات وثبتتم وطاب مسعاكم وشكر الله عز وجل طلبكم للعلم وبلغنا الله عز وجل وإياكم درزة الخشية منه درة الخشية منه سبحانه وتعالى وجعلنا وإياكم من الذين قال الله فيهم يرفع الذين آم من منك الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل دعاكم وأن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام وأن يجعلها آخر عهد لنا بالحج والعمرة إنه ولي ذلك مولاه أيها الأخوة العزاء أيها الأخوات الفضليات نتابع معا هذه السلسلة المباركة التي نستطيع من خلالها أن نتدبر كلام الله عز وجل وكلام رسوله فمنحه هو حدفة عرض وإدب وبلاغة والتي تنقسم أيضا إلى بيان وبديع ومعادي تنقسم علوم العربية إلى نحو وصرف وبلاغة وآدب وعلم الدلالات وعلم الألفاظ والعروض الخاص بدفور الشرباء والمعاجم والخط والسان فمنحه من أهم العلوم التي تساعدك في فهم العربية و فالي في وعلم الله عز وجل أننا ما شرعنا في هذه الدروس إلا خدمة لكلام الله والكلام رسوله سائلا المولى عز وجل أن يرعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن هو ذلك مولى كنا قد انتهينا برحمه الله عز وجل عند جواز المضارع وصرحنا منها شرحا يسيرا ولكن حتى نذكر أنفسنا وإياكم نعيد ما شرحناه في المرة الفائتة. قال المصنف رحمه الله تعالى جوازم المضارع والجوازم ثمانية عشر والجوازم ثمانية عشر أي عدد الأدوات التي تجزم الفعل المضارع ويجب أن ننتبه معًا. فهذه الحروف أو الأدوات أو الأسماء التي إذا دخل على أي فعل ماض أو أمر فإنها لا تعمل فيه نفس العمل في الفعل المضارع قال والجوازم أي بالنسبة للفعل المضارع ثمانية عشر أي عددها ثمانية عشر وهي تنقسم من خلال عملها إلى قسمين القسم أول يختص بجزم فعل واحد والقسم الثاني يختص بجزم فعلين إذا هي في الجملة 18 أدافة ثم تنقسم من خلال العمل إلى نوعين النوع الأول بيجزم فعل واحد وهي 6 أحرف وهي لم ولما نزيد فيهما همزة التقييس لم هزود لهمزة ولم. احسنتم. ولما. عندما غزيت فيها الهمزة تبقى الامة. فهذهب في بعض احرف. لم. ولم. من الهمزة. ولم. الام. المسمم. ولا الطلبيتان. تسمى في لام الامر والدعاء فممكن في بعض الكتب النحو لا في من الكتب المتقدمين تقف على انها او على انها صفها لا مالطلبية او لا الطلبيه او لام مالامر او لام الدعاء او لا في النهي والدعاء أما القسم الأول فستة أحرف كما ذكرت لحضراتكم لم ولما وألم, وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وكلها حروف بإجماع النحاف وكلها حروف بإجماع النحاف أما لم فهي حرف نفي وجزم وقلب هي حرف نفي وجزم وقلب مثل قول الحق وارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من حتى تأتي بينا لم يكن فيكن هنا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم السكون فلماذا نقرأ لم يكني لم يكن ولا نقف على يكن بالسكون، وإنما نحركه لأجل الكأب. بالنحية... هذا التحرك ناحية الكس من أجل التخلص من الساكنين، لأن لم يكن الذين الذين أولها يا شباب. الذين أول أيه؟ هي... وقال ما تشكيلها ما تشكيل الآلة أحسنتم همزة الوصف همزة الوصف متحرك أمسا أحسنتم فكيف فكيف أقرأ لم يكن وأقف عليها بسكون ثم أبدأ الذين بسكون فكان لابد من من تحريك احد السنين. فالتحريك يكون بالفتح او يكون بالضم او يكون بالكسر. بالكاسب. لكن الفعل يكون فعل مضارع وعلمت الجزم ايه? يكون تجزم بلم وعلامة أذكر كذلك الحرف الثاني مما يجزم فعلا واحدا هو لما لما في نحو قوله تعالى بل لما يذوق عذاب لما يذوق عذاب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم وعلامة الجزم يا شباب ما هي علامة الجزم في الفعل يا ذوق احسنت احسنت وبرك الله فيك وعلامة الجزم حذف النون لا لا لا لا لا جماعة في علامة الحذف في علامة السكون علامة الحذف هنا حذف النون يا شباب علامة الجزم هنا حذف النون طيب عندما يقول الحق تبارك وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه ما أعرض جاء أمرنا ولما جاء ولا مستمعيني وانا شاب بدأت 23 عشرين اخ ودلوقتي ان شاء الله 14 والنزل في فرز من دروس اللي هو نحو مش عارس تكلم الان عن اعرب لما. عندما دخلت على جاء. قال الله عز وجل ولما جاء امرنا نجينا ودى جاء جاء هذا فعل يا شباب يا رجال فعل ماضي ولما بتجزم اي نوع من الافعال الافعال الماضية ام الافعال المضارعة ام فعل الامري طيب يبقى هي لا تقتصر الفعل هنا اما هيش فيها خالص فلما لما الحينية ولما جاء أمرنا حين جاء أمرنا لم ليست لما الجازمة شفتوا بقى أنتم نايمين إزاي مش مركزين معايا أنا بتكلم النهاردة عن جوازم الايه؟ جوازم الفعل أم جوازم المضارع جاء فعل ماضي ما ابني على الفتح مش إزاي في حاجة اسمها يوريك لأجل الفتح برضو يغفر الله لكم هو رحم الراحمين أي قول الحق تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ هل لما هنا من أدوات هل لما هنا من أدوات جزم المضارع أم بتعمل عمل آخر أحسنت ليست للجزم إنما هنا بتعمل عمل إلا أي إن كل نفس إلا عليها حافظ طب لماذا لم تفعل فعل الجزم لأنها لا تفعل الجزم إلا على أي نوع من الأفعال على الأفعال ليه كذا حدث من المضارع ثمانية عشر من قسم الأول يجزم فعلا واحدا وهي ستة لام ولا الطلبيتان لام ولا الطلبيتان أو تسمى لام الأمر أو تسمى لا الناهية أو تسمى الدعاء كلها, كلها أسماء لشيء واحد ولم ولم ويزاد عليه أهمة الهمزة تبقى ألم مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك وألم ما وقلها كما قلت لحظة تجلمه فعلا واحدا كذلك لام الطلدية في حال النهي مثل قول الحق تبارك وتعالى الأفيا الطلدية في حال النهي مثل قول الحق تبارك وتعالى يا بني لا تشرك الله معك زيادة دعاء. فالفعل المضارع يكون بعدها فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة الجزم جار ومجرور. وتكون ايضا في حال الدعاء مثل قول الحق تبارك وتعالى على لسان عباد الصالحين ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تأكنا في الحق تبارك وتعالى وإلا قليلة إذا لا يلبسون خلافك إلا قليلة ما نوع لا هنا لا دون خلافك إلا قليلة لا هنا هل هي نحتة ام هي أحسنت أنت جزاك الله خير مبارك الله فيك نافية والنافية لا تعمل في المضارع شيئا لان لو كانت ناهية شباب لو كانت هي التي هي محل الشاهد التي هي من جواز المضارع لقال واذا لا يلبسوا اي فعل المضارع مجزوم وعنمت جهاز محاس في النون اما عندما اتت النون هنا في قوله يلبسون بل على ان لا ليس النهي انما مال نافي طيب عند قول الحق تعالى وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرت ما نوع لا في قول الحق تبارك وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرت هل هي نافية أم ما هي ام زائدة احسنتم احسنتم وبرك الله فيك فيها زائدة ذلك لا تفعل فعل الجاذبة من أدوات التي تجزم الفعل الصارع لام الطلبية أي لام الأمر مثل قول الحق تبارك وتعالى لينفق, لينفق ذو ساعة من ساعته أو في حال الدعاء مثل قول أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار ومن أهلها ومن أهلها في الدنيا في الدنيا الأخيرة ليقبل علينا ربك ماذا يا مالي يقضي معتل والفعل التالي السكون إنما يجزم بإيه شباب أحسنتم إنما يجزم وعلامة جزي حذف حرف العلة حذف حرف العلة لأن يقضي لم يقف باب وتحذف اليألة أمام الحروف العلة ولا يجب ان تختار طالما الطلب ك... كما في المثال ما كنت لانقض عهده الا هنا تسمى لم الجحود فاكرين لم الجحود بتعملي ايه في المضارع الله فيكم. احسنتم ورزاكم الله خير ان من ادوات نصب الفارع كذلك لام التعليل كقولك يرفعته لاعرب له عنك فلمه هنا لام التعليل وايضا من ادوات نصب المضارع الفارع ام الطلب او لام أولام الامر او لام الدعاء و وقوله صلى الله عليه وصحبه قوموا فلأصل لكم قوموا فلأصل لكم وقوله بعض وقول الله عز وجل عن بعض الكفار ولنحمل ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وقوله تعالى تقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم تقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق طيب هل يجوز حذف هذه اللامة يا شباب ويبقى عملها مع يا هل يجوز حذف هذه اللام مع ابقاء عملها نعم يجوز ان تحذف هذه اللام وينصب الفعل او يمتد المضارع بها مع فعلها هل هناك دليل نعم قال الله عز وجل كل عبادي الذين نمدو يقيم الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة أي ليقيم الصلاة فيقيم هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة الم مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم حذف النون كذلك قول الشاعر قلت للواب لديه دارها، تئذا إني حمأها وجرها. أي معناها لتأذن. تئذا إلى تأذن. فإني يعني حماها أي أن أنا أبو زوجها وجرها. الشاهد قوله. على حذف لام الامر اي لتأذن وقول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفس اذا خفت من امر تبالى محمد تفدي نفسك كل نفس اي لتفدي نفسك تفدي نفسك مجروم بلام الامر أو وعلمة الجزم حذف حرف العلم كذلك من أدوات جزم المضارع كما قلت لحضراتكم في المرة الماضية لم نحو قول الحق تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له وقفوا أحد لما الجازم ايضا عرجنا عليها مثل قول الحق تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم منكم واعلموا ايها الكرام ان جمهور النحاء على ان لما لم وما لما ومعن لم مع ما صارت لم لما لما وعندي لما التي بمعنى إلا قولي تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ وتكلمنا في المرة الماضية بفضل الله عز وجل عن الفرق بين لم ولم الأمر الثاني ليلة المباركة هي الأدوات التي تجزم فعلين هي الأدوات التي تجزم فعلين وهي إحدى عشرة أداة وتنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول هو حرف باتفاق وهو إن يبقى إن أداة من الأدوات التي تجزم الفعل المضارع ولكن هي من الأدوات التي تجزم فعلين ليس لا تجزم فعلا واحدا وهي حرف باتفاق مثل قول الله عز وجل وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بإذن الله فهنا إن جزمت فعلين الفعل الأول تبدو فهو فعل مضارع مجزوم. بئن الشرطية وعلامة الجزم حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة الفعل الثاني يحاسبكم فعل مضارع اللي هو جواب الشرط مجزوم وعلامة الجزم السكون يحاسبكم به الله وإن حرف بالاتفاق إثنين إذ اذا من أدوات جزم المضارع ولكن تجزم فعلين وهي حرف على الأصح هي حرف على الأصح. قال الشاعر وانك اما ت تأم انت آمرن به تلف من إياه تأمر اياتيا انتوا مش معايا يا شباب هي عند سبري حرف إن الشرطية وقيل انها ظرف زمان زيد عليها ما. ثلاثة ممكن عند إن الشرطية حرف على الاصح حرف باتفاق يعني لم يختلف فيها جمهور النحاة ابدا على كونها اي شيء الا حرف جمهور الكوفيين والبصريين وجميع النحاة اما حرف على الاصح كما عند البصريين انها اذم اي إذن حرف قال الشاعر وانك اذم تأتي اذا الفعل الاولاني هو تأتي فعل مجزوم باذم وعلمت الجزم حص حرف العل لما انت امر به اذا الفعل الثاني جواب الشرط مجزوم بإذن وعلمت الجزم حذف حرف العلة أيضا ثلاثة اسم باتفاق اسم باتفاق وهو من وما ومتى وأيان وأين وأنا وعظما وأيس من مثل قول الله عزوجل ما يعمل سوءا ما يعمل سوءا يجذبه يعمل هنا عربة يا شباب يعمل من يعمل سوءا يجذبه المجزمان في هذه الآية ايه شباب هل انتم مسمعيني ايه من وما ومتى وإياما وأيما وأنا وحيثما وأي ما شاء الله صحيح جدا مصبوط ممتاز جدا طيب نضرب بمثال على الاسم الأول هو من قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به ما هم الفعلان المجزومان في هذه الآية من سوءا يجز يبقى الفعل الاول ما يعمل يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلمت الجذب السكوه سوءا يجز يبقى الفعل الثاني فعل مضارع مجزوم بمن فعل الثاني هو وعلمت الجذب حذف حرف الله يجز كذلك قول الحق تبارك تعالى في مسقال ذره خيرا يرى ويرى عمل مسقال ذره شرا يرى ما ايبن من ادوات جزم فعلين من الأفعال المضارع. قال الله عزوجل: ما تفعلوا من وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. وما تفعلوا. الفعل المضارع الأول أنه فعل المضارع مجزوم بما. وعلامة الجزم حذن نون. وما تفعلوا من خير هو فإليكم فعل أدي فعل الثاني فعل مضارع مجزوم بما وعلامة الجزم حذف حرف العلة أدى ما وما كذلك أي من أدوات جزم فعلين مضارعين قال الله عز وجل قل الله او ابن رجالة وطلع عفو الثناية متى تعرفوني ماما ماما. تعرفوني كلا هما مجزوم بمتى ضربنا مثال على أيام قال الشاعر إذا النعجة الأدماء كانت بقفرة إذا النعجة الأدماء كانت بقفرة فأيان ما تعدل بها الريح تنزلي فأيان ما تعدل فعل المضارع الأول تعدل فعل مضارع منزوم بأيانه علامة الجزم السكون بها جارو ومجرور الريح شاعل مرفوع علامة الرفع الضم الظاهرة تنزل فعل مضارع مجلوم فعل الثاني منزوم وعلامة الجزم السكون أيضا هنفا وما ومتى وأيات قال الله عز وجل أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما تكون يدرككم الموت وقال عز وجل أينما تكون يأتي بكم الله جميع أينما تكون هذا الفعل الأول يأتي بكم الله النوع الرابع ويصمن على الأصح وهو مهما نحو قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين قول الشاعر ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تخفى يقرن فعل مضارع مجزوم. بمهما عند مرئ من خليقة فإن خالها تخ على الناس تعلم تعلمه الفعل الثاني المجزوم بمهما. أيضا من الأدوات التي تجزم فعلين حيثما قال الشاعر حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غاب. الأزماني حيثما تستطيع يقدر بغضب الأزماني. كذا أنظر، المطر من سماء النحوي. حيث أمطرت علينا اليوم. حينئذ أتى أصيلا على حضرم. حيث أجد اليوم. قلة في الترسل لصعوبة الدرس لا أعلم أو لسوء أو لسوء التسجيلات لا أدري أقول الله العظيم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه يذالك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آيالي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإن كان هناك من أسئلة فه حير